Aśhadu an la ilaha allah an la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 Chodzi o to, abyśmy حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر La ilaha ha allah